ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنفل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلطان كالفقار وخلق الجان من مارج من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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُرسلوا عليكم آش وضُم من نارٍ ونحاسٍ فلا تصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدهان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 فبأي آل إربكوا ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آل إربكوا ما تكذبان.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 فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على قرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان